وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لك الحمد ملء السماوات و ا ل أ ر ض لا نحصي به ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك ربنا لا نحصي به ث ن ا ء عليك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 إ ل ى من ائتمنك ولا تخن من خانك و إ ن ه ا ق م ة ا ل ن ز ا ح ة أ ن تؤدي أ م ا ن ة من وضع فيك ا ل ث ق ة و أ ن لا تخون حتى من خانك ل أ ن ا ل خ ي ا ن ة لا تشبه المؤمن ولو كان مقابله ت ا يعني حتى في سبيل الرد إ ذ ا أ ر د ت أ ن ترد عليه و أ ن ت أ خ ذ حقك ليس ب ا ل خ ي ا ن ة ولذلك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 إ ذ ا اخترع عيدا من عند نفسه كان عيدا باطلا ل أ ن ا ل إ س ل ا م يريد أ ن يحتفظ ل أ م ة بشيء من ا ل خ ص و ص ي ة في مبدا العيد فلذلك لا عيد إ ل ا ا ل ج م ع ة التي نفرح بها ونتزين وعيد ا ل أ ض ح ى ثانيها وعيد الفطر ثالثها وما ث م ت عيد الرابع لا عيد ل ل ش ر ط ة ولا للجيش ولا ل ل أ م ن ولا ل ل م ر أ ة ولا ل ل أ م ولا ل ل ش ج ر ة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 إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءهم البينات وكذلك ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلا يقبل منه و أ ه ل الكتاب كفار و ع ق ا ئ د ه م ب ا ط ل ة إ ن أ ر ا د و ا أ ن يمارسوا خصائصهم في أ ذ ي ر ت ه م جاز لهم أ م ا مسلم يشاركهم في م س ل م ي ن تلقون ناس ماشيه في الشارع تلقون يعني في ناس بيحبوا ج و ط ة ك د ه و ا ل ز ح م ة لذا ناس ماشيه في الشارع كل ز ا ش ي ء ل ه كتاب ه ماشيه خش مع الناس ح ك ا ي ة عجباو لماذا عجباو ل و فيه هتافات ممكن يهتف يعني الناس بيحبوا الهتافات والمظاهرات و ا ل ح ج دي لو لجا اي ناس في مظاهرات م ش م ع ه ن ينبغي الا نشاركهم والذي اراه والحمد لله ان ع ا م ة الشعب لا يشاركونهم وينظرون اليهم باعتبارهم ظ ا ل ي ن وهذا صحيح لاننا نردد هذا كل يوم صراط الذين انعمت عليهم الانبياء الذين على حق غير المغضوب عليهم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 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وبالرغم ان ل ح ك و من ا ت فتحت لهم ل و ك لن يرضوا عنهم بالرغم عنهم من يرضوا ذلك لن يرضوا عنهم لان الله قال ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى و ل ن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فلذلك يحرم ان تقول له كل س ي ء طيب وكل عام و ن ت م بخير والعيد مبارك عليكم هذا لا يجوز قال ابن القيم في احكام اهل ا ل ذ م ة من ه ن أ ه م ب أ ع ي ا د ه م كمن ه ن أ باستحلال ركوب الفرج الحرام عياذا بالله بل قال عمر بن الخطاب ودعا لمن ابن القيم دل الدين قالت ي تتبعوا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين قال ابن القيم ابن قال عمر بن الخطاب و ن ق ل عنه ذلك ابن ت ي م ي ة في اقتضاء الصراط المستقيم قال اجتنبوا اهل الكتاب في ايام اعيادهم فان السخطه تنزل عليهم اعوذ بالله اجتنبوهم في اعيادهم ما لو لقيتم ما ش ئ في شان ر ع عبيد م ه م ابعد منهم لان ه السخطه ع سخط الله ب يكون نازل عليهم في بعض الناس قد يسمع هذا الكلام من عمر بن الخطاب ويظنه مخالف لحقوق الانسان و ل ل د ي م ق ر ا ط ي ة و ل ي أ ح ك ا م ا ل أ ق ل ي ة و ل ي ا ل م ر و ن ة و ل ي ا ل س م ا ح ة و ل ي ا ل د ع و ة بالتي يحسن لا عمر ما ظلمهم رضي الله عنه كان كانوا يعايشون في بيت المقدس في ا ل م د ي ن ة كان يعاملون بالتي يحسن كان يعطي كبير اليهود من بيت المال لكن هنالك نواحي ا ج ت م ا ع ي ة تسلم عليه ت أ ك ل معه تشرب معه في م ا ليس حرام علينا خنزير ما ت ك ل لكن دعاك ل لاي اكل تاكل معه تعزمه ولده مرد تزوره هم مرد تزوره رقه تهني ما ت ا و زول تعزي لكن ما ت ه ن و ب ع ي د ه هذه فواصل ع ق د ي ة في ح ا ج ة فواصل بيجاي معاملات ا ج ت م ا ع ي ة هذه م ت ا ح ة وفواصل ب ي ي ج ا ع ق د ي ة هذه غير م ت ا ح ة ل ا ن خصوصيات ا م ة و ث ق ا ف ة مجتمع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 إ ن السمع والبصر ة والفؤاد ة كل أ و ل ئ ك كان عنه م س ؤ و ل ة كلها أ م ا ن ا ت العهود المواثيق الوظائف ا ل ع ا م ة أ م المرافق ن ا ا ت ا ل ع ا م ة أ م ا ن ا ا ت ل أ م ا ن ة مفهومها يتسع ولتعلم أ ن مفهوم ا ل أ م ا ن ة مفهوم واسع احدثك قليلا عن أ ن و ا ع ا ل أ م ا ن ا ت النوع ا ل أ و ل من أ ن و ا ع ا ل أ م ا ن ا ت أ م ا ن ة ا ل أ م و ا ل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 و ا ل ح د ي ث ع ن د ا ل ط ب ر ا ن ي في م ه ن ا م ه ق ا ل من يكون ا ك من ا من يكون من يكون ا ك ي ن ه ا ي ر ي د أ ن ي ر د ه ل ق ي ا ل ل ه ي و م ا ل ق ي ا م ة س ا ر ق ا ز م و ن ا ل د ن ي ن ا ك من ز ك و ن ه م ي و ن من و ا ك من و ن ا ك م و ن ا ك م ا ك ي ك ا ك م ي ك و م ا من ا ل أ و ل م ق ر ر ب أ ن ا ك ك ه م ا ي د ي و ن ه م م ا ك ي ل ق ن ا ل ل ه ي و م ا ل ق ي ا م ة س ا ر ق ا ه ذ ه س ا ك من و يكون ه للشهيد كل شيء إ ل ا الدين رواه مسلم الشهيد لا يغفر له الدين أمة تعطيك الاسلام يعطي ا ل أ م ة إ ح س ا س ب أ ن هذه م س أ ل ة م ه م ة وقص على ذلك ا ل أ م ا ن ا ت ا ل ص غ ي ر ة مثل الشريط المعار وحشان من زوج شريط قال له بس أ س م ع وارجع ر ج ع لك لحد أحسن م لك الكتاب قال لو سمحت ه أ ش ي ر ك ت ا ب أ ق ر ا و ر ج ع لك ما يرجع ل ك ن ه ا ي ة ثاني هذا تضييع ل ل أ م ا ن ة لذلك كان بعض السلف لا يعطي كتابا إ ل ا برهن قال لي انت تتسلف منه كتاب طبعا كتب م ق ي م ة كتب كلها في الدين إذا كتاب في التفسير لي حاجة يشير يرهن منك. لتعظيم الكتاب تشير لتعظيم يشير في يقول لي عديد يرهم أرهم رهن لك منك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 ا ل ل غ ة تقول يقول ش ل ش ز و ل ويشر ي منه ويكلم الناس يقول لهم د ق س ت ه د ق س ت ه يقول لهم دي لغه لكن أ ع و ذ بالله ت أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة سارقه ة اي د ق س ت و غ ش ي ت ه خ د ع ت ه لكن يجبل المؤمن على كل شيء بئست الكذب و ا ل خ ي ا ن ة المؤمن لا يكذب ولا يخون أ ب د ا لا يمكن أ ن يكون هناك ل مؤمن ويكون أ خائنا لذلك هذا من, من الامانات النوع ا ل أ و ل أ م ا ن ا ت ا ل أ م و ا ل النوع الثاني أ م ا ن الولايات ت ا إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تؤجل الامانات إ ل ى أ ه ل ه ا و إ ذ ا حكمتم بين الناس أ ن تحكموا بالعدل إ ن الله نعمه يعظكم به إ ن الله كان سميعا ب ص ي ر ا حتى لا تحابي في ا ل و ظ ي ف ة وتجامل في الاختيارات وفي ا ل ل ج ن ة و ل ل أ س ف الشديد هذا الباب دخل فيه شيء كثير من أ ل و ا ن الفساد قدم غير المؤهل غير ا ل أ م ي ن وغير الحفيظ وغير قالت يا أ ب ت س ت أ ج ر ه إ ن خير من ا س ت أ ج ر ت القوي ا ل أ م ي ن الحكم و ل ا ا ي ت ت ت الولايات ا ل عن ح ي ح تحتاج ا ج ت هذه الولايات إ ل ى أ م ا ن ة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 ببروميد البوتاسيوم وهو ا ل م ا د ة التي تضاف إ ل ى الخبز أ ح س و أ خ ص خصوصيات الناس الخضار الناس مزاجات فيه ناس الخدار بيأخذ وناس ما عنده حق الخضار وناس في الخضار بيشتري الطماطم ما الطماطم بيعرف غير الطماطم وناس بيشتروا الحاجات ا ل ث ا ن ي ة وفي اللحوم في ناس بيشوفوا اللحوم ذاته في, في الاكل والشراب بيختلفوا لكن الوحيد ة بيتفق ع ل ي ه و كل الناس ا ل ر غ ي ف ي خ ت ف و ا بالبوتاسيوم ر م ي د ش ا ويسمونه المحسنات و ش ا ن ه و س ا ب ق و ن ه و ي ب ق و ن ه ا ب ق و ن ه و ي ا ب ق و ن ه و أ س ب ن ه ويسابقونه ا ب ق و ن ه ا ب و ن ه و ا ب ق و ن ه و ي س ا ب ق و ي س ا ب ق و ن ه و ا ب ق و ن ه و س ا ب ق و ن ه و ي س ا ب ق و ي س ا ب ق و ن ه و ي ا ئ ر ا ل م ي ت ة ي ر ي د أ ن ي غ ن ى و أ ن ي ت س و ق على ح س ا ب ج و ن و ي س ا و ن ه و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 أ ل ا يتصور هذا ربما هو لا ي أ ك ل من, من هذا ويحاول أ ن يمنع عياله أ ن ي ا ك ل منه ولكن أ ل ا ينظر إ ل ى ا ل آ خ ر ي ن إ ذ ا ضاعت الذمم وماتت ا ل ض م ا ئ ر وصارت النفوس م ر ي ض ة هذه هي النتيجه ة و ل ل أستغرب كيف يسمح بعض الناس أن يضيفوا هذه المادة علمهم أنها يسمح الناس بعض كيف يضيفوا المادة مع علمهم هذه ق ا ت ل إ ل ى هذا الحد قال له كم شوال ب خ د ع فوق بيكا ق ع على المعلقة يعني المادة دي بيقفت ما يعني بيقفت خطر م ل ب ي على ج ن و ا بمادة ا ل م ع ل ق ة و ا ل ص ح ة نفسها أ م ا ن ة وهذا من ا ل أ م ا ن ا ت التي ينبغي أ ن تراعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت البلاد خ ا ص ة بلاد فارس جمع في المسجد ذهب رهيب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 أ ن ه لا يمكن أ ن تسير أ م و ر و أ ن تسهل قضاياه في أ ض ا ب ي ر المكاتب إ ل ا بما يسمى بالتسهيلات والرشوه ة يقول لك يعني ي أوقف شغلي يقول لك ل ش غ يقول يا شيخنا الرشوة حرامة والله لكن شغلنا ما في طريقه يقول يمكن معقول أعتقد الرشوة ولا أخواننا لك لك إلى الدرجة لا أظل نصل إلى حد إلى هذه المسألة هل يمكن حرامة ما أننا هذا الحد يا أنه أن أن نصل حد هذه هذه إلى ا ل ق ض ي ة أ ن ا ل أ م ة قبل اللوائح تحتاج إ ل ى الوعي باللوائح يعطيك مثال ب ت ا ع ا ل ح ر ك ة يوقفك ويعملك م خ ا ل ف ة المفروض يكلمك ويوجهك أ لكنه تاني تعمل ما مخالفة ل فهمه ل أ ن ه ظاهر بالدون ق ا ل و ن س ب ة من اللغه ج ي ويوقفك كان ا ل ع ر ب ي ة س ل ي م ة من أ ي ح ا ج ة يكون زهجان زه ا ل ش ي م ش ي أمشي, أمشي. أمشي يكون زهجان لكن يتمنى خ ط أ معقول يكون في مسؤول ب ت ع ا م ل مع ا ل ر ئ ي ة يتمنى خ ط أ ه م ل ي ه ل أ ن الهدف المال وليس نشر الوعي يعني هو يوقفك ويتمنى انك تكون مخطئ ويفتش لك الخطا ذا يطلع لك من وين وين يا ع ا ئ ل ي جاي الخطرات تقولك نجل والله هذه م ش ك ل ة ك ب ي ر ة ما في مانع أ ن يعاقب ا ل م خ ط ئ ولكن أ ن يودع حتى لا يتكرر ا ل خ ط أ أ م ا دفع المال معناها الغرض تحصيل المال وليس نشر الوعي يا إ خ و ا ن سنظل ندفع ا ز و ل ح ي ف ع ل ي ه م وكان و ب ر ن ا س ل الدليل على انه أ خ ط أ شنو يقولك ل لما يقطعوك وصل واحد قالت تشحن زي ما ا ت دايرس تاني م ا ي ق ط ع و قال لك أ ي زول لا يفتطل عليه الوصل ده هل ده حل ا ل م ش ك ل ة الغرض الحفظ على أ ر و ا ح الناس سلامتهم سلامتهم هذا طيب م ر ج و ليه ذ ا من الدين ومن مقاصد الشرعي أ ن نحافظ على العربات من دخل العربيه ممكن تضر الناس في الشارع ممكن يقدر ا س و ق ممنوع من السواقه لكن تدفعه وما بيعرف السوق ويمكن يجي سوق ثاني هذا أ ظ ن ه غير منطقي وغير موضوعي الحاكم يفسد ا ل ر ع ي ة إ ذ ا كان هدفه المال ل أ ن ا ل ر ع ي ة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 من جاز الشراط على جنبتي الصراط الرحم و ا ل أ م ا ن ة فتقوما فكلما مر بها أ ح د قالت له ا ل أ م ا ن ة ه ل أديتني يعني هل أ د ي ت ا ل أ م ا ن ة بكل ما تعمل ك ل م ة ا ل ا م ا ن ة من مسؤوليات عظام وجسام ع م ر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أ ر س ل والي إ ل ى بلد ليحكمها وبعد س ت ة أ ش ه ر أ ر س ل الوالي قال ما حصلته قال جمعت مالا كثيرا ا ل و ا ي د سموا شنو ب ل غ ة ا ل ا ق ت ص ا د يسمون الربط يقول لك حقق أ ع ل ى شنو يعني مدير الجمارك الناجح قال ب ح ق ك أ ع ل ى ربط مدير الربط ض ا ئ الناجح قال بحقك أعلى بحقك ر مش يوعي المواطنين مش ا ل ل ي ب ي ر خلي المواطنين يتعاملوا مع ا ل ق ض ي ة بطيب نفس مش ا ل ل ي ب يفعل مستواهم قال لي بحقق تعالى رب قال له حقق ت ع ل ى رب ف أ ر س ل إ ل ي ه قال يا هذا ما أ ر س ل ت ك لتجمع اموال الناس إ ن الله بعث محمد هاديا ولم يرسله جابيا ربنا ما ن س ى الرسول شيء ي غ ة القروش قل ما أ س أ ل ك م عليه أ ج ر ه إ ن أ ج ر ي إ ل ا على رب العالمين قروش ل ن ا ما م داير ة أ ن انا دائر أخلاقكم أ دار أ خ ل ا ق ك م مقصود ا ل و ل ا ي ة والحكم في ا ل إ س ل ا م الاخلاق أ خ ل ق أنا أ دائر ك م إ ن الله بعث محمد ه ا د ي ة ولم يرسله جابيا ثم من أ ع ظ م ا ل أ م ا ن ا ت التي أ ر ا ه ا تضيع أ م ا ن ا ت حفظ ا ل أ س ر ا ر يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند أ ب ي داود والترمذي قال إ ذ ا حدث الرجل أ خ ا ه حديثا والتفت كان أ م ا ن ة كان أ م ا ن ة بمعنى الحديث دا معناه شنو زو داري كلا يوضعه لا معاي كدا لقا ما في زول ما قال لك س خ وكلمك بس يتلفت وكلمك درجه ا م ا ن ة إ ذ ا ضيعت هذا الكلام ضيعت ا ل أ م ا ن ة لا ت خ ي ل و ا ا ن ه تضيع ا ل أ م ا ن ة لا ا ن ه بزول يا خ و ك ر ز و ل لا تكون بذلك قد ضيعت ا ل أ م ا ن ة و أ خ ط ر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي أ خ ر ج ه الامام و س ل م في الصحيح قال إن من أعظم الأمانات مش عن الأمانة؟ ما ان ل أ م ا ا ت من ش اعظم ل أ أ م ما من ا ن إن ة قلوش ا ل أ م ا ن ا ت عند الله الرجل يفضي إ ل ى ا ل م ر أ ة يحدثها و ا ل م ر أ ة تفضي إ ل ي ه تحدثه ثم ينشر سرها دم أعظم الأمانات ما قال لك أ م ا ن ة س ا ك ت شوف إ ن من أ ع ظ م والله هذا كلام خطير ل أ ن ه يسر إ ن من أ ع ظ م ا ل أ م ا ن ا ت رجل عنده خ ص و ص ي ة مع زوجته يقولون م تكلم ش ي ي أصحابه يقول لهم بنسوي ك د ه وبنعمل ك د ه أ ع و ذ بالله هذا قال فيه النبي في حديث آ خ ر شيطان لقي شيطانا في ق ا ر ع ة الطريق فقضى حاجته منها و ا ل م ر أ ة كذلك تقص إ ل ى بنات جنسها ما تفعل مع زوجها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 أ ع ط ا ك الله عينا باصره ومنع آ خ ر ي ن أ ن ت بتشوف ناس بتطششوا يمشوا بال بال بالعكاز وانت ربنا ا ك عين تعين بقى في الحرام في المسلسلات في الفضائيات في البنات الا ت ت ق الله أ ل ا تخاف أ ن يسلبك الله هذه العيون يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن ت ح ب ي ر عجيب اعتبر الزول خاص زول يصاحب زول يمشي ف ي ي ب ت ه ف ت ح ل ك بيته ف ت ح ل ك بيته, بيته ا بن عباس قال شنو يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن قال يستضاف في البيت ف إ ذ ا أ ت ت ا ل م ر أ ة أ ط ل بعينه و ر أ س ه جات ا ل م ر أ ة مشى داري ش و ف دي في ناس البيت دخلو البيت جوا شوف ا شوفو ق م ة ا ل أ م ا ن ة ق ي م ة ا ل ط م أ ن ي ن ة الحسنه و ا ل أ م ن و ا ل س ك ي ن ة دخلو ا بيته م وبعدين ا ل م ر أ ة مشو ج ا ي ة هو ع ي ئ ل ه ساكت قال دي خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن ابن عباس قال دي خ ي ا ن ة ومش ابن عباس الله قال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 بعد توقيع الاتفاق م ر ح ل ة لا يقبل أ ن يكون فيها مسلم متفرج فاضمن أ ن يكون هنالك مسلم سلبي يعني في ناس ممكن يكون في هوى وغنى ورقيص ونوادي وسحر ا ل في ب ا ط ل و ه ج ي ج وشهوات و م ن ذ ا ت ونزوات ده م ا ب ينفع لو ب يجازو المستقيم وقاعد ساكت م ا ب ينفع في ا ل م ر ح ل ة ا ل ج ا ي ة بس مستقيم ب يصلي وما ب يعمل حرام لكن ما قاعد يقدم أ ي ح ا ج ة ده م ر ض ما ب ينفع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 ما مع صاحبه ت ق و ل مع صاحبتي كنت و ي ن يا ابت كان عندنا ر ح ل ة كنت وين؟ والله ي ن و ا ل ل ي ل ة كان في م ح ا ض ر ة م ت أ خ ر ة كنت و ي ن والله كان عندنا سيمينار و ب ت ع م ل يا اخوانا ن مش اناس ل يشكوا في بناته لما يقولوا كلامنا فعلا قد يكون هذا ح ق ي ق ة و أ ن ت عاملها بما ظهر بعد ما تحسن ت ر ب ي ت ه خلاص عاملها م ا ظ ه ر ي ت أ خ ر ت عندها, عندها ش ي ممكن يكون عندها ش ي فعلا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 و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا ا ل خ ا ط ئ ة ا ل ك ا ذ ب ة إ ل ى البر والتقوى أسأله ت ع اللهم ى أن يرد ا ج م ي ي ع إ ل ردا ج ي ل اهدنا ا ل ل م ه ل أ ح س ن ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ه لا يهدي ل أ ح س ن ه ا إ ل ا أ ن واصرف عنا سيئ ا ل أ خ ل ا ق ف إ ن ه لا يصرف عنا سيئها الا أ ن اللهم إ ن ا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيئ ا ل أ خ ل ا ق اللهم إ ن ا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيئ ا ل أ خ ل ا ق اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف ي عمنا عبد الواحد من المرابطين في هذا المسجد ومن المناوبين على ا ل ص ل ا ة بالناس اماما في هذا المسجد اللهم انه طريح الفراش وانا ندعوك ونرفع اليك اكف الضراع ونحن الفقراء اليك في هذا اليوم المبارك ة اللهم انزل عليه عافيتك يا رب العالمين اللهم انزل عليه عافيتك يا رب العالمين اللهم, يا رب العالمين. اللهم اعليه الى ا ل ع ا ف ي ة وامسح عنه بيمينك الشافيه اللهم اشفه أ ن ت الشافي لا شفاء إ ل ا ش ف ا ء ك شفاء لا يغادر سقما و أ خ و ن ا الحبيب عبد الله عباس الحبيب اللهم عافيه رب العالمين هو ا ل آ ن في ا ل أ ر د ن كان يصلي معنا ص ل ا ة الفجر في هذا المسجد اللهم يا رب العالمين عافيه يا رب العالمين واشفه يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما ومرضانا ومرضى المسلمين جميعا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا